وقد قدمنا أن أحسن أوجه الإعراب في سبحان أنه مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف أي أسبح الله سبحانه أي تسبيح والتسبيح الإبعاد عن السوء ومعناه في الشر التنزيه عن كل ما لا يليق بجلال الله كما قدمنا وزعم بعض أهل العلم أن لفظة سبحان علم للتنزيه وعليه فهو علم جنس لمعنى التنزيه على حد قول ابن مالك في الخلاصة مشيرا إلى أن علم الجنس يكون للمعنى كما يكون للذات ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة وعلى أنه علم فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه غير علم وأن معنى سبحان تنزيها لله عن كل ما لا يليق به ولفظة سبحان من الكلمات الملازمة للإضافة وورودها غير مضافة قليل كقول الأعشاء فقلت لما جاءني فخره سبحان من علقمه الفاخري ومن الأدلة على أنه غير علم ملازمته للإضافة والأعلام تقل إضافتها وقد سمعت لفظة سبحان غير مضافة مع التنوين والتعريف فمثاله مع التنوين قوله سبحانه ثم سبحانا نعوذ به وقبلنا سبح الجودي والجمد ومثاله معرفا قول الراجز سبحانك اللهم ذا السبحان والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة على أن مقام العبودية هو أشرف الصفات المخلوقين وأعظمها وأجلها إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر به في هذا المقام العظيم الذي اخترق العبد فيه السبع الطباق ورأى من آيات ربه الكبرى وقد قال الشاعر في محبوب مخلوق ولله المثل الأعلى يا قوم قلبي عند زهرائي يعرفه السامع والرائي لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي واختلف العلماء في النكتة البلاغية التي نكر من أجلها ليلا في هذه الآية الكريمة قال الزمخشري في الكشاف أراد بقوله ليلى بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء وأنه اسري به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية ويشهد لذلك قراءة عبد الله وحذيفه من الليل أي بعض الليل كقوله ومن الليل فتهجد به نافله، يعني بالقيام في بعض الليل انتهى واعترض بعض أهل العلم على هذا وذكر بعضهم أن التنكير في قوله ليلى للتعظيم أي ليلا أي ليل دنا فيه المحب إلى المحبوب وقيل فيه غير ذلك وقد قدمنا أن أسرى وسرى لغتان كسقى وأسقى وقد جمعهما قول حسان رضي الله عنه حي النظيرة ربة الخدري أسرت إليك ولم تكن تسري بفتح من تسري والباء في اللغتين للتعدية كالباء في ذهب الله بنورهم وقد تقدمت شواهد هذا في سورة هود قال المؤلف أجزل الله مثوبته تنبيه اختلف العلماء هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء بعين رأسه أو لا فقال ابن عباس وغيره رآه بعين رأسه وقالت عائشة وغيرها لم يره وهو خلاف مشهور بين أهل العلم معروف قال مقيده عفى الله عنه التحقيق الذي دلت عليه نصوص الشر أنه صلى الله عليه وسلم لم يره بعين رأسه وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه فالمراد به الرؤية بالقلب كما في صحيح مسلم أنه رآه بفؤاده مرتين لا بعين الرأس ومن أوضح الأدلة على ذلك أن أبا ذر رضي الله عنه وهو هو في صدق اللهجة سال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعينها فأفتاه بما مقتضاه أنه لم يره قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أن أراه حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي حاء وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته فقال عن أي شيء كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ربك قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا هذا لفظ مسلم وقال النووي في شرحه لمسلم أما قوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه فهو بتنوين نور وفتح الهمزة في أن وتشديد النون وفتحها وأراه بفتح الهمزة هكذا رواه جميع الرواه في جميع الأصول والروايات ومعناه حجابه نور فكيف أراه قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله الضمير في أراه عائد إلى الله سبحانه وتعالى ومعناه أن النور منعني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرأي وبينه وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا معناه رأيت النور فحسب ولم أر غيره قال وروي نوراني بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء ويحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما قلنا أي خالق النور المانع من رؤيته فيكون من صفات الأفعال قال القاضي عياض رحمه الله هذه الرواية لم تقع إلينا ولا رأيناها في شيء من الأصول انتهى محل الغرض من كلام النووي. قال مقيده عفى الله عنه التحقيق الذي لا شك فيه هو أن معنى الحديث هو ما ذكر من كونه لا يتمكن أحد من رؤيته لقوة النور الذي هو حجابه ومن أصرح الأدلة على ذلك أيضا حديث أبي موسى المتفق عليه حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه أي كيف أراه وحجابه نور من صفته أنه لو كشفه لأحرق من تها إليه بصره من خلقه وقد قدمنا أن تحقيق المقام في رؤية الله جل وعلا بالأبصار أنها جائزة عقلا في الدنيا والآخرة بدليل قول موسى رب أرني أنظر إليك لأنه لا يجهل المستحيل في حقه جل وعلا وأنها جائزة شرعا وواقعة يوم القيامة ممتنعه شرعا في الدنيا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى قوله جعله دكا ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا في صحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة كما تقدم وأما قوله ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين الآية فذلك جبريل على التحقيق لله جل وعلا بهذا أيها المستمع الكريم لننتهي في لقائنا الليلة ولنا لقاء ليلة الغد إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته